يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّةِ إِنَّ وَأَحْصُ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِمْ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَا بِفَاحِشَةٍ بَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا